الله مع الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنهما يهده الله فلا مضل له وَمَن يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَلا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رَبُوبِيَتِهِ وَلَا في أحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه بعثه الله بين يدي ساعد بشيرا ونذير، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد من الله عز وجل علينا بشريعة محكمة ودين عظيم وكتاب قويم ورسول كريم ورسالة فريدة جاءت بأصول التوحيد وحقائق الإيمان وأشواق الروح ومعطيات الجسد وقواعد الأحكام ومصالح الأنام أحكم الشرائع نظاما وأبينها حلالا وحراما أكمل الله لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا أنزل, إلي أنزل إلينا خير كتبه وأرسل إلينا خير رسله صلى الله عليه وسلم وجعل الخير والهدى والنور في اتباع الشرع المحكم والكتاب المنزل والسنة المطهرة وجعل الخسارة والبوارة والندمة والضلالة والغي والفساد والانحراف في مخالفة الكتاب الكريم والسنة القويمة ومفارقة سبيل المؤمنين وما يشاقق الرسولة من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لقد جاءت الآيات مستفيدة والنصوص كثيرة تدل الناس وتهديهم للتمسك بالكتاب والسنة وبما جاء به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون وإن تطيعوه تهتدوا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 والنصوص والنصوص المستفيضة وإن أمة الإسلام تعاني اليوم انهزاما خطيرا أمام أعدائها ولكنها انهزمت في دواخلها في ثقافاتها وفي أفكارها اضطربت المناهج ومادت بها الأفكار وتلاعبت بها الأهواء وركب الناس الطرق والجماعات والأحزاب والعبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان إن أمة الإسلام ما هزمت إلا بالبدع والخرافات التي منتشرة في أرجاء المعمورة وفي بقاع الدنيا ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان حريصا على أمته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قد أبان للناس الطريق وأوضح لهم السبيل إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا كما هو حاصل اليوم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع إن هذا الحديث يعظيم في أصول الإسلام عظيم في تأصيل المرجعية الصحيحة للأمة وإن الأمة ما ضلت في مناهجها وسلوكياتها وتخبطت إلا بعد أن فقدت المرجعية الصحيحة الكتاب والسنة تركت فيكم ما إن بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة ولقد ضل الناس بالبدع والبدع أوقع في النفس وإنك تجد للبدع نشاطا وتجد للسنة هجرا البدع في بلادنا منصورة والسنن في ديارنا مهجورا ذلك لأن البدعة من وحي أفكار الناس وميولهم فلذلك ينشطون في البدع ويهبون إليها أما السنن لأنها من الوحي المحكم ومن الكتاب ومن الكتاب المحكم ومن السنة المطهرة قل من يحتمل السنن إن الناس يهرعون إلى البدع ويستسغونها أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا فإن الله لا يهدي من أضل ولذلك أيها الأحبة البدع خطيرة إن أسوأ ما في مجتمعات المسلمين اليوم البدع الموالد والحوليات التي هي ليست في كتاب ولا سنة إن الجميع يؤمن بالنصوص التي بدأت بها الخطبة يقول لك نحن مع الكتاب والسنة ونحن ضد البدع والبدع أنا لا أقبل فيها تعريف أحد من الناس لا أقبل أحد أن يعرف لي البدعة، وقد عرفها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كل محدثة بدعه. البدعة تعرفها بأنها محدثات. فكيف تأتي بتعريف غير هذا التعريف؟ إنه تعريف واضح وفصيح وبليغ وجليل وقوي ولا ولا تعريف أفضل منه. قال: كل محدثة بدعه. إن الدعات. رددوا حديث كل محدثة بدعة حتى ظن الناس أن هذا الكلام من كلام الدعاة ومن كلام الخطباء لا والله إنه من كلام سيد البشر وخير الرسل صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وما أكثر المحدثات هل الموالد من الدين, هل الموالد من الدين أين الموالد في الكتاب والسنة أين الحوليات في الكتاب والسنة؟ أين تشيد القبور والمزارات في الكتاب والسنة؟ فتن الضاد بمن قد فتنا، فعسى الله يقيه الفتن ما خلت أرض لنا من وثن ضل قوم يعبدون الوثن كانت العزة خليا جوفها من طعام أو شراب يقتنى لم تكلف عابديها مطعما لم تكن تشرب حتى اللبن إن اللات والعزة الأصنام ما كانت تأكل ولا تشرب أما أصنامنا التي نعبدها وآلهتنا التي نفزع إليها ونعتقد فيها النفع والضر وابتلينا بغرانيق غوت وغوينا في هواها علنا تأكل الدنيا وتشكو صغوبا تشرب البحر وترجو المزنة تأكل المال الذي نجمعه بفناء وشقاء وعنا وإذا ما قسمته سرفا حرمت حرا وأعطت خائنا وإذا الشعب بكى من فاقة سرها ما في يديها من غنى لا تبالي باليتامى إن بكوا تحتسي من دمعهم كأسل هنا. يسعد الفرد وتشقى أمة حسبنا هذا ضلال حسبنا وكتابا نزل الوحي به قد هجروه وأضاعوا السنن طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نال المنى نقضوا عهدا وخانوا زمة وشروا عارا وباعوا وطنا قم لحي البسوه ذلة قم لميت سلبوه الكفنا إن الآلهة القديمة كانت أطهر وأنقى من الآلهة الحديثة أفكار علمانية تموج في ديار المسلمين تعر وتفسخ وانحلال وشيوخ يعبدون ويقدسون من دون الله ويصرف الناس فيهم ملايين الملايين وآلاف الدولارات كقصيدة مصر المؤمنة بأهل الله التي عقد لها اجتماع على مستوى الرؤساء والوزراء والإعلاميين والثقافيين لم يتأملوا في كلماتها لأن الأمة لا تهمها المعاني ولا تدقق مع الحقائق إنها أمة تنصر الدين بالطرب وترقص على أنغام الموسيقى بل وبعضهم يبكي ويترجم من أجل أن ينصر دينا إن الدين لا ينتصر بالبدع كل محدثة بدع وكل بدعة ضالة البدعه طريقة شرعية يراد بها التعبد تضاهي طريقة يراد بها التعبد تضاهي الطريق الشرعية التي في الكتاب وفي السنة كل محدثة بدع ما أسوأ البدع في ديارنا بدع كثيره تهم الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذراً ومشنعاً على أهل البدع بدعهم والحديث في السلسلة الصحيحة إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة صاحب البدعة لا يتوب لأنه يرى نفسه عابد إن البدعة أن تعبد الله بما لم يشرع ومن زعم أن في الدين بدعة حسنة قال ابن الماجشون رحمه الله سألت الإمام مالك عن البدع الحسن فقال لي من زعم أن في الدين بدعة حسن فقد زعم بأن محمدا قد خان الأمان أكمل الله الدين اليوم اليوم اليوم أقبلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما لم يكن على عهد النبي وصحبه دينا فلن يكون لدينا اليوم دينا ما لم يكن عند الأوائل دين لن يكون لدينا اليوم دين وأنشد من الشعر يقول وخير أمور الشرع وخير أمور وخير أمور الشرع ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع وخير أمور الشرع ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها في الاعتقاد في السلوك في التعبد إن العبادة ينبغي أن تكون لله خالصة وأن تكون على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أردت ميزانا دقيقا لتحكم به على ما يحصل تخيل مجموعة من الناس اجتمعوا ومعهم طبل ومزامير يزعمون أنهم يعبدون الله ويذكرونه ويتقربون إليه ثم اغمض عينيك وتخيل في الحلقة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هل يليق بهم هذا تصور هم يقولون لم يكن في عهد النبي نوبات ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه بهذه الطريقة كيف؟ طيب لماذا؟ يقولون نحن نريد أن نحبب الناس في الإسلام طيب أتحبب الناس في الإسلام بالبدع؟ أليس هذا من البدع؟ كل محجشة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألم يقول عليه الصلاة والسلام؟ والحديث عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وعند الإمام أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم ما ابتدع قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها تمسك بسنة خير من إحداث بدعة ولذلك قال ابن مسعود القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة لقد ذم الله المبتدع فقال سبحانه وجوه يومئذ خاشعة وهي صفة مدح عاملة ناصبة أي تعبت في العبادة قال تصلى نارا حامية لأنها عبادة على غير هدى وسلوك على غير رشاد وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية بالرغم من العبادة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إنهم يفعلون هذا بحجج التقرب إلى الله بحجج التقرب إلى الله وإنها حجج واهية لقد وقف السلف الصالح والصحابة الكرام من البدع موقفا حاسما فهذا أبو موسى الأشعري يجد أقوام في المسجد يذكرون الله نعم يذكرون الله لا يتكلمون عن الكرة ولا عن الفنانين بالرغم من أن مصر المؤمنة غناها فنانون فنانين كبار مؤجرين يعني تجيب في حفلة يغنوا الباطل تقول له غنوا مصر المؤمنة يغنوا لك تدفع له بالدولار يغني لك أي حاجة أي فارغ يغني لك ما عنده مشكلة وكمان معاهم بيت وفك شعره أنا مبسوط جدا الصو لازم يكونوا ناس زي ذيدين عشان الناس يوعوا بعد في ناس ما بيوعوا فنان فك شعره اسمه منو كده ما عارف أنا ما قاعد أحفظ أسماءهم بحفظ ناس الفضيل اللي بنعيار دين ما عنده في الشغلة وتاني واحد كده برضو غناي بيجي سودان كتير وما الفضائيات وعنده قصص في الفجور وفي الغراميات والبنات قبل كده جا السودان في بنات سودانية مش مشون هيلتون لما جابوا جابوا غمروا جابوا في الجريدة مصورين قالوا غمروا قال ده غمر شو هيك شوف الوهم ده والله أنا لو كنت واقف بس بس أبسطونتين بس نشوف الغمران ده بكون كيف قال غمر الدال والله يا أخواننا أنا يؤسفني يؤسفني أن أنقل لكم من هذا المنبر نظر مشؤومة يؤسفني أن أقول لكم مستقبل بلادنا مظلم يؤسفني والله يقول هذا الكلام مستقبل بلادنا مظلم في جامعة الخرطوم في منارة العلم يفوز التحالف العلماني بأربعة آلاف تبنمية صوت. التحالف العلماني بشهادة هو مقر ما مكر هو مقر وكتب أنه اختلس أموال الطلاب في السنة الماضية قال أنا حرامي بعد الناس فوزوا حاجة حير دين أن سيقودون في المستقبل اتحاد طلاب جامعة خرطوم الفازدى عمل معرض للخمور جوا جامعة باسم التراث السوداني جابوا العرقي والمريسة وعملوا معرض عرضوا الخمور باسم الحرية صوتوا داخل الاتحاد المكاتبات يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما يكتب التصويت جاب الأغلبية قالوا ما يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بعد دفاس ما عنده برنامج والله لا بيتكلموا ولا بقول بنسوي لكم في ناس في الانتخابات الانتخابات ما جاية جد البرة بعد ذا بيجوا الناس يكذبوا نسوي لكم ونعمل لكم ونعم بجي لسه إنتوا لسه سمعتوا حاجة الناس في الانتخابات بيكذبوا بيقولوا بي برنامج دين ما عنده برنامج لا خطاب ولا برنامج ولا نزاهة عشان نزل يقول دل شيعيين نزيهين فشيعيين نزيهين ما حرامية ممكن يغشوك شوية تقول والله شيعي نزيه أحسن من مسلم ما نزيه ممكن يغشوك وما نزيهين وبعد يصوّطلون الطلاب أتعرف برنامجه شنو حفلات يجيبوا حفلة بيا فنان كبير والناس يرقصوا ويختلطوا بس ويؤتاني يوم يصوّطوا يؤسفني أن أقول لكم أن مستقبل بلادنا بهذه الصورة مظلم، ثم تأتي الطوام الكبرى في أن أن أن أن أن مصر المؤمنة بأهل الله في فيديو كليب بمعنى أجي الفنان الفنان فك شعره ويجي الفنان داك الجيافة كويس وييجوا ناس تاني ويغنوا يقول لك مثلا والبدوي يجب لك ضريحة البدوي واشنو كده ما عارفه يجب لك قبة ما شاء الله إنجاز كبير أنجزت إنجاز كبير هتهزم أمريكا هزيمة ساحقة ما في طريقة لمواجهة طيب أنا درست السؤال هل بإمكاننا أن ننقذ مصر المؤمن بأهل الله أم أنها كلام معصوم لا يمكن أن ينقذ فلفلة. نشوف العبارات الفيها والأقوال فيها هل هي موافقة لشرع الله ولا ما ممكن كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام البدع وقف منها السلف موقفا صارما البدع مشكلة يذكر الله يا أخواننا يا الناس يقول يا الله تجف ضده أي بقيف تضفهم يقولوها بيتلقت الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا يكونوا مبتديعة قال ابن عمر من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد شرع بيجوا مشرع قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى من أحب صاحب بدعة مش عمل بدعة من أحب صاحب بدعة نزع الله نور الإسلام من قلبه وأحبط عمله المبتدع خلوه كان في زور بتعب بدعة وانت حبيته وميلت إليه بقلبك ينزع الله عز وجل ينزع الله عز وجل من قلبك نور الإسلام ويحبط عملك قال ابن الجوزاء لئن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل البدع والأهواء ناس عندهم موقف قاطع من البدع قال يحيى ابن يحيى النيسابوري إذا نقيت مبتدعا في الطريق غير له الطريق البدع وقف الإسلام منها موقفا صارما لأن فيها اتهام صريح للشرع بالنقص وفيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا أفضل منه يقتول الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمله يقول مولانا عيب لي في إيش لوحصة ما لا ما ما كلام سامح الرسول ما عمله ما سمح لأنه صلى ما عمله روى الدارمي في في مستنده الدارمي في سننه والهيثمي في مجمع الزوايد ومنبع الفوائد أن أبا موسى نادى عبد الله بن سعود مشكلة كبيرة في مسجد الكوفة المشكلة إشنو جلس الناس في المسجد حلق حلق ما في نادي جو الجامعة والله أنا في فهمي حاجة تمام كويس جدا أيجو دامع كويس خالص وجلسوا ومعهم حصى وعلى كل حلقة رجل يقول سبح الله مئة سبح الله ما قالوا شتموا سبح الله يقول سبحان الله سبحان الله مئة كبروا مئة الله أكبر يكبر قال ابن مسعود وكان قد عمي لأبي موسى خذني إليهم فأخذه إليهم ودخل عليه في المسجد فقال لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى الهدوم الخلاها لسه مشرطة إما أنكم فتحتم باب بدعة وضلالة ظلمة أوفقتم محمدا وصحبه علما أنا غايته بفهمي شايف ما في حاجة ما الناس لا عملوا غلط لا نبزوا زول لا شاك زول ناس قاعدين في الجامع واحد بيقول لهم بالحصحات سبحوا قاعدين يسبحوا لا قال لهم غنوا لا قال لهم رقصوا يعني ابن سعود لو جشف المصر المؤمنة يقول شذا ده بس ساكر قالوا سبحوا الناس قاعد وجامع بأدب وكده يسبح مئة ويعمل مئة قالوا يا أبا عبد الرحمن ما عرضنا إلا خيرا قال كم من مريد للخير لم يبلغه قالوا يا أبا عبد الرحمن إنها تحصي علينا قال أحصوا سيئاتكم وأحصوا لقيم طعامكم وأحصوا جرع مائكم إذا أخذتم من الله أخذتم بحساب وإذا أعطيتموه أعطيتم بحساب ثم نهاهم السلف وقفوا من البدع موقفا صارما، وإني أريد أن أناقش مصر المؤمنة بأهل الله بعيدا عن التهريج والمهاترات والسب والطعن لأحد هذا أمر متاح قصيدة موجودة قرآن ما قرآن سنة ما يا خنازير كلام في السنة زود بسأل ما في يقول لك عذاب غبري ما فيه شفاعة ما فيه مسيح ما بنزل ويطعانوا في السنة عادين وزولوا بيتكلم فيه ما فيه أننا نصنع المؤمن يتكلم فيها الله شنو يعني هؤلاء الناس يتجرعوا على السنة الآن في السودان في تيار متنامي يقول القرآن فقط لا نريد سنة أنا القرآن أحترمه جدا والسنة أحترمه جدا لكن القصيدنا باحترمة جدا بفتشها السنة بفتشها أي سنة في قراصة ولا بعيد لكن أي قصيدة بعيد الله وبفتشها حتى حتى مصر المؤمن بأهل الله مصر المؤمن بأمر الله المؤمن بأهل الله القعدين الذكرون في القصيدة هم الحافظين مصر من الجيش الإسرائيلي من المهددات الأمنية من المجاعات من الزلازل وماذا يفعل هؤلاء مصر المؤمنة بأهل الله هل لأحد أن يؤمن أحد لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف البئام من الله ما أهلا الله الله بس الله براء الكلام تسمعه كويس والله غير المحدد تسمعه كلامي ذا نفسه بده يقوله الناس ما في ناس والله لو قلت له مصر المأمورة دي فيها شنو ما فاهم بس النغم جميل واللحن سمح مندمجين مع الألحان لو قلت له فيها شنو الكلام ده صحيح حق ولا باطل لا يعرفه مصر المؤمن بأهل الله إن كل نفس لما عليها حافظ الحافظ ربنا الأنبياء يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله الأنبياء الأنبياء بيعلموا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قل بيحفظ البلاد ربنا ما الناس ناس ميتين تحت الواطأ ما بيعملوا حاجة أكلمك والله الكاملة أسمعه أنت قد تعتقد العقيدة دي لكن ما بتكون عارف أنه القصيدة متضمن لهذه المعاني ما في بشر لا حي لا بيقدر يعمل حاجة قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ظرا لنفسي الأنبياء والرسل لنفسي ليس لك من الأمر شيء للنبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم الله جلّه ما عندك شيء الموضوع خصّ لست عليهم بمسيطر الأمر عند الله دع النبي سلام على أهل مكة ربنا جلّاه ليس لك من الأمر شيء الصحابة لما هزموا في أحد قالوا هل لنا من الأمر شيء رد الله عليهم قل الأمر كله لله مصر المؤمن بأهل الله عمل شروف القصيدة جاب كلام خطير الناس لو دققوا بس أنا مشكلتي إنه الناس ما بيدققوا القصيدة سمحه اللحن جميل وخاصة مع الفناني القيافة قيافة دل تاني بعدها تموناك سزاته والله ناس يستمع بها استماع قال بيتكلم عن مجموعة من الأشياء. قال فقهان السبعة، الفقه السبعة، أقتابنا الأربعة، دي أسوأ عقيدة مرت علي. أقتابنا الأربعة، أوتاد الأرض في الجبل الأربعة. الأقتاب عقيدة تقول أن في هذا الكون أربعة من الأولياء والصالحين. كل ولي في جهة من جهات الدنيا ناس في آخر الشمال وفي آخر الجنوب وفي آخر الغرب وأخر الناي ماسكينة الدنيا يسيرون أمورها ويصرفون أهلها بالكائنات الحية بما في ذلك الحشرات والحيتان في قاع البحار أقطابنا الأربعة منو منو منو منو أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب لا، دي ذكرون في الأول، والخلف الأربع، الفقه السبعة، وأقطابنا الأربع أوتاد الأرض، ذا المثبتين الأرض، والله ما بثبتوا، أقسمت برب ما يعمل في الكون ذرة، كل الأمر بيد الله، أوتاد الأرض في الجبل الأربع زينب ادعوك قال شنو دعوتي بزينب عمدتي زينب عمدته أدعوك بهن يصلح ذريتي دعا الله بالنسوان ديل إن شاء الله يكون الصالحات ما عندنا مشكلة إن شاء الله يكون الصالحات ما في مشكلة قال لهم بهن أصلح ذريتي يا أخي الله بلاهم يصلح ذريتك أنا قلت يا الله بس أنت ما أدعي رزول فقط أنت براك تصلح ذريتي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال له بهن أصلح ذريتي أدعوك يا الله بجميع عباد الله يا الله ما أدعي الشغل هذا كله الله كان دعيته براك برطانة بي بإنجليزي متعبان شقيان في بطن حود دعيت الله بديك يا ما قال أدعوك يا الله بجميع عباد الله تشهده فما ظنكم من رب العالمين التخاتف الله شو يعني ما بدي إلا بيدين لا والله الله بدي طواله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأنا متأكد أن كثير من الناس مندهش يخف واحد بعد ما اتكلمت في محله عن القضيه دي قال لهم مولانا ده كان ما جاته حاجه على حق بس كان ما حاجة حاجه كان ما جاته حاجه يتكلم كلام قدر ده كان ما جاته حاجه ما عملوا فيه حاجة على حق يعملوا شنو ده يعملوا شنو يعني كده ريل يا أخي أنا بقرأي تلك الكرسي تاني في شنو؟ على الله بطلع من بيتها وقول بسم الله تبكرت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قال له والله مولانا ده يعني كلامه ذا مخدع لكن كما كم جاتوا حاجة معناه كلامه ذا حق يجيني شنو يا أخي داري يعملين يعني يقولي إيجابي مظلل يسوقوني من البيت يعني ويطبحوني ولا كيف؟ برضو يقبضوه الناس الأمن أهلا رأيك شنو؟ ذكرم شنو؟ لحد يوم الليل يعتقدون عقائز زي دي؟ يا ناس يا ناس ينبغي أن تعلموا أن فتنة القبور نأ يا أخي تشجيد القبور حرام يقول لك متح الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تعظيم القبور حتى ولو كان قبره اللهم لا تجعل قبري وثانا يعبد صلوا علي حيث كنتم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لا تجعلوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري عيدا تجمعوا في القبور الآن الناس المبسوطين بالقبور اتعرف الفيديو كده بكل شنو مشاهد ومزارات أنتقدوا هذه القضية من خمسة أوجه عشان نكون دقيقين الوجه الأول أنتقدوا القصيدة من حيث المعاني فيها توصلات بدعية فيها فتح لذرائع الشرك وتقديس البشري. والغلو في الأولياء والصالحين وإعطائهم من الأمر والملك والنفع والضر ما لا ينبغي أن يكون إلا لله الواحد الديان ولا أبالي أن أقول هذا الكلام على مستوى العالم اتنين أن تقلل القصيدة من حيث المباني المعاني خليها من حيث المباني استعمال الموسيقى حرام المعازف حرام ولا سيما إذا زعموا أنها عبادة إذا كان المديح عبادة فينبغي أن نزيد في هذه العبادة وأنا أعتقد أن متح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة والله من أجل العبادة لأن ذكره والثناء عليه مع إنه مصر المؤمن ما فيها مديح الرسول الله عليه وسلم في أسماء سكوتار أرسل له مرة واحدة بس جابوه لكن أو مرتين لكن مديح بحاجات تانية وكذا وكذا وبيع الله وجميع عباد الله والشعراني الناشر علم الله والبدوي ما بواب رسول الله والبدوي ال... ال... ده كله كلام ده شو ده ويقول لك في ناس يقول لك صلى الله عليه وسلم ليس من أسمائه صلى صلى الله عليه وسلم البدوي وليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم شعوانة ولا أسنو الرابع العدوية نعم قد يكونوا صالحين رحمهم الله وأدخلهم الله الجنات لكن ما معنى أن نتعلق نحن بهم وليس بمنهجهم ماذا يفيدوننا ماذا ينفعوننا من حيث المباني استعمال الموسيقى وإدخال الموسيقى في مديح أصوح حيثين يقول المديح ما عبادة يكون ريحون يقول عبادة نقول العبادات توقفية لا نعبد الله إلا بنص صريح ما في نص ثالثا أنقذ القصيدة من حيث المال الذي أنفق فيها لحد يوم الليلة تجاوزا فيديو كليب مصر المؤمنة بأهل الله خمسمائة ألف دولار والله كنا محتاجين لها في حاجات كثيرة والله عندنا بعد الجمعة الآن من هذا المسجد ستنطلق قافلة إلى جبال النوبة لنشر الإسلام ولمدافعة التنصير في جبال النوبة والله بلقطوها ب... والله بلنوه نمو آلاف عشرة آلاف عشرة آلاف عشرة عشان نمشو والله كنا محتاجين لها الخمسمية ألف دولار أرضي بدل ما تدعو لفلان وفلانة الغنوا بالدقيقة مجاولة الفنانين ده جاولون بالدقيقة الدقيقة بكذا بعد ذاك هي تقييم زي عشرين دقيقة أي فنان بياخد في العشرين دقيقة دي مبلغ من المال كنا محتاجين لهذا المال رابعاً أن تقدو القصيدة في هل هذا من أولوياتنا أي نفع يعود على أمتنا أي خير يرجع إلى ديارنا ما لكم كيف تحكمون ماذا نستفيد في السودان من فيديو كليب لمصر المؤمنة بأهل الله قالوا بتعمق العلاقات الثقافية بين مصر والسودان إلا بفيديو كليب يخمك العمق بأي حاجة ثانية يا خن مسلسلات المصرية شغال 24 ساعة في السودان ثغافية كيف تعلعت الريني ثغافية كيف قدر كيف يعني شو ذاير له والله لا أرى في هذا فائدة وأرى أن هذا من العبث من العبث الذي لا فائدة منه أقول هذا صراحة ولا أبالي هذا من العبث الذي لا يفيد أمتنا لا مردود على قيمنا ولا على عباداتنا وعلى ولا على اعتقادنا إن لم يكن ضده هذا ابتدع في الدين أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا وأن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ ديارنا وديار المسلمين وأن يهدينا إلى التي هي أقوى وأن يميتنا على السنة وأن يحيينا على السنة وأن يجنبنا الزيغ والبدع والضلال والأهواء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والوجه الخامس الذي أنتقد به هذا الفيديو كليب أقول هذا الفيديو كليب يعمق للمشاهد والقباب والأضرحة والمزارات التي تخالف الكتابة وتخالف السنة لم يأتي عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد لم يقل قبور صالحين فقط قال قبور أنبيائهم, أنبيائهم قمم البشرية قمم البشرية وكمال الخلق لم يقل عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم من حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على القبر وأن نكتب عليه وأن يجسس أن يوضع فيه جسس ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء عن القبور ألم يأتي في البخاري من حديث أبيه ياجن الأسدي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدت قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا تمسط ولا صورة إلا نتخطأ ألم يأتي هذا النهي عن نبينا المعظم وإمامنا المكرم وقدوتنا المبجل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ألم عن البناء الأهل ستشوفوا الفيديو كليبينته بس ما تشوفه لكن إذا شفته بتلقاوا صورة قبة كبيرة كدا. الناس تحدثون يقول لك القبة تراث سوداني تراث, تراث سنون يا أخي أنت مسلم قبل أن تكون سوداني أنت مسلم الرسول قال ما في تقول فيت قبب هذا غير ما يفعل بها والله إخواننا مرات أنا أتهم نفسي فأقول أنا زول يعني بهول الأمور ليه أنا بعظم الأمور كده بخاف جدا من الانفراط الأمني في السودان في الخرطوم خايف جدا قبل يومين في الشارع هنا الشاكل والنصارى قاعدين في بيت مؤجرين بيت في نص الحلة كتلوا بعضهم كتلوا زول في نصارع الظلط هنا في الظلط بيجاي لما نخاف يقول لك أنتم خوافين مهولين نحن لا خايفين على نفسنا لا خايفين على الناس أخاف من الانفراط الأمني أخاف من الشرك الشرك بالله بخاف منه الناس ما خايفين كأنه ما في شرك تمشي حمدنيل الآن أطلع من هذه الجمعة دي. أركب رجائب عربي أركب عربيلتك أمشي حمدنيل ستلقى الاختلاط والبنات والمرجع والطبول والمزامير والجباب والأضرحة والسجود خبر كده بجبهته بيخط جبهته في الواطن للخبر للشيخ كويس؟ بيطوفوا بيشيلوا تراب بيتمسحوا لما نتكلم يقولك يا مولانا أنت من زمن القبور والأضرحة ده تقول لنا نحن نحن قد نتبرك الكام نقول يا زال يتبرك الناس بيعتقدوا في حجار أمر جن خطاب رضي الله عنه يقول للحجر الأسود إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلته توحيد جد قطع شجرة الرضوان الشجرة المذكورة في القرآن لأن التعلق بالشكليات ينافي الفطرة والتوحيد والحنيفية سمحه شنو تجي تمسك لك في حاجة تتعلق بها حتى ولو كانت أستار الكعبة اسمع مني أستار الكعبة حرير جاء من الصين لا يسمن ولا يغني من جوع اسمع كم كمده أقول لك هنا شنو أستار الكعبة يتعلق بأستار الكعبة تتمسح بها حجار حجار وين ماذا تنفع هذه الأحجار أعودنا إلى الوثنية الأولى اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد القبر ممكن يكون وثاً القبر ممكن يكون وثاً اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد قطع شجرة الرضوان قال لي يا أمير المؤمنين مالك لك قال أخشى أن يأتي من بعدنا أقوام فيعبدونها من دون الله صدق والله لو كان الشجرة دي في الآن السودانين بالذات قال ما بمشي بوصي أخو في المطار صفقة من شجرة الرضواني يقول له ما تنسى للسكري والضغط وال... والصداع والرطوبة وكان يتكاتلوا فيها كتل لو قلت له لا يقول لك شجرة الله جاب في الغرآن يا منكرين منكرين منكرين شلو يقول لك يا منكرين منكرين شلو لا منكرين الكتاب ولا منكرين السنة ولا الصحابة منكرين للبدع والخرافات يقول لك يا ممكنين لقد موكرين يجيب لك دليل كمان يقول لك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أهل رأيك الشجرة دي أجهت القرآن خطأ ألم يقل مسلمة الفتح اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال والذي نفسي بيدي لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وثنية المشاهد والمزارات اللي يجيبوها وثنية يخواننا لا يجوز لأحد أن يدفن في مسجد ينبغي أن يدفن في مقابر المسلمين لتصيبه دعوة المسلمين الدفن في المسجد لا يرفعه شيء عند الله بعض الناس قد يموت ولا يدفن ومنزلته عند الله عالية إن الفيديو كليب سوف يعظم في قلوب الناس المشاهد والمزارات وسيعتقدون أنها جزء من الدين وهي ليست من الدين وهي مخالفة للدين الذي نعلمه ونعتقده بالأدلات الشرعية الواضحة السنية النبوية صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأقوام من بأقوام من أمتي غر محجلين من آثار الوضوء والشو فوق نور غر ومحل محل الوضوء كل فوق نور يؤتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فتزودهم الملائكة بصيّات في الصحيحين يدقون يضربون يبعدون يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي لأنهم غر محجلين تقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فقد غيروا وبدلوا فأقول هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل بعدي سحقا سحقا لمن غير بعدي أتراهم من الكفار إنهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام إنهم من المسلمين لكنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه فعبدوا الله بالطبول وعبدوا الله بالمزامير وعبدوا الله بالموسيقى الماجنة والألحام الخليعة يظنون أنهم يتقربون إلى الله زلفا ذر الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا اللهم اهدنا من هدي وعافنا من عافي وتولنا فيمن توليت وبارك الله مدنا فيما أعطيت وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين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 تباعه اللهم ارنا الحق <تصفيق> حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم